مال سوق شوف الناس وتلاقوا في حارة بتشوف العيان ما في الدنيا لظاره مال سوق شوف ناس وتلاقوا في حاره بتشوف العيان ما جرى في الدنيا لظاره قره محتاره ما السوق ينشوف ناس تلاقوا في